أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرضون رحمته ويحافون عذابه أولئك الذين يدعون يلتعون إلى ربهم الوسيلة أنهم أقرب ويرضون رحمته ويحافون إن عذاب ربك كان محضور إن عذاب ربك كان محضور